أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان ما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 في يوم القيامة يخزيهم ويقول أين, ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم.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 بلاء إن الله علِمُ بما كُنتم تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِأَسْمَثْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ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 ان كطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي وَمَا فِي دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله اكبر وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إن مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى اجل مسمى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 فُرَطُونَ تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُّ لَهِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 أفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُونَ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 مستقيم ولله غيب السموات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب إن الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من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 اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا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 They know the Andhold ofτά of Allah from then view down her and that greater evil is. 29. And today, وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ اذ القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمنكم دخلا بينكم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ولك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء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 فلا نحيّنَهُ حياةً طيبة، ولنجزيَنَّهم أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرَّتَ الْقُرآنَ فاستعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ.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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت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 فَمَن يُضْرَرُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا, لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم